من الاعماق صرخت اليك يا رب لتكن اذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي ان كنت للأسام راصدا فمن يثبت يا رب لان من عندك تكون المغفره الشماس بولس ملاك يقدم باقة من الترانيم الروحيه التراثيه يشترك معه في الاداء الصوتي الاستاذ محب صلاح والمرنمة الاخت نيفين شكرا الله توزيع موسيقي محب صلاح هندسه صوتيا هاني ساب